أو يذكر فتا فعه الاكرام ام ما من استغنى فان تلو تصدى وما عليك الا يزكى وام 119. يسعى وهو يخشى 110. فأنت عنه تلهى 111. كلا إنها تذكرة 112. فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة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 124. ثم شققنا الأرض شقا 125. فأنبتنا فيها حبا 126. وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق الغلب وفاكهة وأباء متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصلاة. يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه